قُل لِّمَن ما فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُل لِّلَّهِ ۖ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ لَّا يَجْمَعُ بَيْنَكُمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۗ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 وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ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 قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنا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 يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كنتم چلوین کشرقین استمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه في اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى اذا جاؤوك يجادلونك يقول الذي كفروا ان هذا الا اساطير الاولين وهم ينهون عنه ويناون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَّلَهُم مَّا كَانُوا يَخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاةُ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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِهِمْ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کو د الم دیا کو لو لون کل کولی مین بھی علیہ جہن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 من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا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 اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُبْرِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 فَمَنْ آمَنَ وَأَشْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا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 اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ على نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ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 وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ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 يَأْرِجُنَكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ أَسْتَعِينُ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبٍّ مُسْتَقَرٍّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 ودیریا تو بل نف سو بھم کبت لائی سلح میاں دو نیل ہی ولیوں شفیا لئی سلح میاں دونی ہوں ال شفی ادل کل آدلی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 بعد إذ هدان الله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب, له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا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 وَيَوْمَ يَقُكُ فَيَكُون قَوْلُهُ حَُّ وَلَهُ المُنْكُ يَوْمَ يُ فَخُ فيِي الصّور عَالمُ الغَبِ وَشَّهادَ وَهُوَ الحَكمُ الْخبيد وَإِذقالَالَ إبَرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَراءَةَ التَّخِذُ أَصْناامًا آالِهَا. إِّ أَرَكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلٍَ مُبين وَكَذَلِكَ نُرين إِذَ رَهِي مَ مَلَكوتَ السَّمواتِ وَْأَررض وَلَكُونَ مِنَ المُوقِنين فَلَمَّ جَنَّ عَلَيهِ الليْلُ رَآكَوْكَبَاء ل ربی سلم اصل کو فَلَمَّا الفل سلم المروبیون قَالَ لد ربی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 وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالُوا أَتُحَاجُّنَّ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَى وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَاسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ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 وَإِسْماعلَ وََْسَ وَيُونُ سَوَلُوطَ وَكُلنا فَبّلنَا على العالممِين وَمِنْ أَبَائِهِمْ وَذُرْداتِهِم وَإِخوانِهِم وَجَتَبَينَاهُ وَهَدَنهُم إلَى صِروطٍ مستُسْتَقِيم.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 قُلِ ٱللَّهُ ۖ ثُمَّذَرهُمْ فِى خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَن حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ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 وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانُ مُتَشَابِهًا وَغَيْرُ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ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 وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفيظ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 قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبَصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا شَاءَ اللَّهُ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا الله يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أكثرهم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 وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بِآيَاتِهِ مؤمنين وما لكم ألا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 مِن حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُتِيَ عِيسَى رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ فَمَيْ يُردِ اللههُ أَ يَهدِيَهُ يَشرح صَدَرَهُ للِإِسلام وَمَيْ يُرِدَأَي يضِلَّهُ يَجَعل صَدَرَهُ ضَيق حَج كَأََّ ماَا يَ الصَّعدُ فيِي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 وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۖ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ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 قوم هذا قالوا شهيدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين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 إِيَ شَأْ يَذْهَبَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنهُ بَعْدَكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا آتَاكُمْ مِّن ذُرِّيَّتِ قَوْمٍ آخرين إِنَّمَا تُعَدُّونَ لَنَاتَ وَمَا أَنتُم بِمُعَجِزِينَ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 ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعاب وحرث حجر لا يطعمها إلا من شَاءُ بِزَعمِهِم وَأَنعَام حُّمَتْ ظُهورهَا وَأَنعَ وَأَنعَُ ل يَذكُرون نَ اسمَْ اللهَِّ عَلَيْ هَفِْرُأَ عَلَيْ سَجَزهِم بِمَا كانَُوا يَفْتَرُون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 شَج النات مَر شاتِ وَغَْرَ مر شاتِ وَن نَّخلَ وَزَّرى مُخَْلِفًا أُكُلُهُ وَزَّيتونَ وَرُّم كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَبُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ الضأن اثنين ومن المعز اثنين قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَنِ أَمَّ شْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَنِ نبِّئُوني بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعٍ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 فمن اضطر غير باغ وَلَا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظْمٍ ذَلِكَ جَزَائِهِمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبِّي يَدْعُو رَحْمَةً وَاسِعَةً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سقول الذيينَ أشكُ لَ شَ اللهَّ م أشَكناَ وَلا أَبَ أنَ وَلا حَبَّ م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 أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقُ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بطن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 ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِينَ أَحْسَنُوا وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ ربهم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 سَتَهُمْ لَغَافِلِينَ او تَقُولُوا لَوْ أنا انْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا اِهْتَدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ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 امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء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 وَثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبَلُوَكُمْ فِي آتَاكُمْ